Bismillahi al-Rahman al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 دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتن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 لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الْزَّقْلِ مَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا الذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من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 من لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم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 ذالك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات الا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دار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 وما لكم من دون الله مولى ولا نصير ومن آياته الجوارف في البحر كالأعلام إِنَّ شَأْءٍ يُسْكِنِ الْرِّيحَ فَيُغْلِلَ النَّرْوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِن 119. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 110. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كباب ير الاجثم والفواحش وإذا ما غضبواهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومن ما رزقناهم يوفقون والذين إذا أصابهم البغل هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين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 وتراهم يُعرضون عليها خاشعين من الذُّل ينظرون من طرفٍ خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظَّالِمِينَ في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل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 فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت 119. أنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعل جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم